وَذَنَّ نُونِ إِذْ ذَهَبَ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ لَا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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى المهم في الأمر أن تدعو الله تبارك وتعالى وحده دون سواء لأن الدعاء هو العبادة والأمر الثاني تدعوه بما شرعه بما ثبت سواء كان متفرقاً أو مجموماً أما بماذا يعني مناسبة الدعاء للشيء آخر هذا لابد أول أن تظهر علاقة تظهر علاقة ما بين ما تدعو به ما الشيء الذي تدعو من أجله الأمر الثالث الأمر الرابع الذي هو ما حاطت المكان التجربة الذي نقوله هذا أمر لا يختلف عليه حق اني منع عقلا بعد ذلك ما دلت التجربه على انه ينفع ومن قرأ كتب العلماء يرى ان هذا اللفظ وقد جرب جرب وعرف امر متداول شائع في كتب في كتب العلماء هو يقول ما دام لم يكن في الكتاب والسنه الله يقول قد ربكم مدبر ويقول واذا مسكم الضر الضر في البحر ضل في البحر الى اي امر الله جل وعلا بالدعا ناتي بمثال مثلا شخص أصيب بالعقل فهذا ليس له الا رب فيقول يقول يقول يقول اللهم ارزقني ولدا ليس في القران هذا لفظ اللهم ارزقني ولدا لا يوجد في هذا ولا من السنه لكن هذا من تاول القران من دل عليه القران ودلت عليه ودلت عليه السنه فهو دعاء وهذا تاول من القرآن. يعني اللهم ارزقني ولدا هي قريب من قول الله جل ربنا هب لنا من أزواج ازواجنا ذرياتنا أزواج. قرتا اعينا لما قلنا في هنا قلنا إن الله جل وعلا قال عن زكريا عليه السلام وزكريا إذ نادى رب أي دعا رب ربي لا تدرني فردا وأنت خير واله لماذا دعا بها زكريا دعا بها عند انقطاع الورد لم يسأل الله بهذا الدعاء جنة ولا نار هذا لا باب واضح فلما جاء زكريا ودعا قلت وأنا أرسل القرآن هذا الذي الأخ عبد الحاكم الحمد لله يقول قوية تجربة التجربة أنا دعوت بهذا الدعاء أنا أتكلم بوضوحها انا لقرت الزق اربع سنين وارا كنت اعمل يعني اقرا القران في تلك الايام أول ما راح الاول عام 1410 هجري هاشم الله يحفظه فبعد دعوت بهذا الدعاء 40 مره في السجود انا اتكلم بوضوح انا راجل شيء اخضر يعني ولله الحمد ال40 عده مبجله في القران بلغ اشد هو بلغ 40 سنه موسى 40 يوم في السنه ان احدكم يجمع في خلق 40 يوم في السنه ما يمكن الناس 40 في قضيه البحث المشوره والسحر فقلت بالسجود 40 يوم رزقت به لله جاني احد الناس طلب مني ان ادعو له ما يعرف على قصه الشيء قلت انا ادلك على ما نفعني الله به قل كذا وكذا ربي لا تذني فردا وعند خير وعرفي هذا دعاء نبي قل وأربعون مرة ما استجد قاله رزق جاء شخص آخر بسنة بعدها بسنة قلت له نفس الطريق ولم قل له جاءني قال أبشره ثم قلته على الملح في قناة المجد فذاع بين الناس ذع بين الناس انتفع به أقوى ولم يأذن الله ان ينتفع به أقوى حتى عندما نقول أحيانا كلنا نعلم أن قضية الله جل وعلا قد يجيب وقد لا يجيب ولو كان الدعاء صحيحا لا يلزم من الدعاء حتى أنه سلم دعا في بعض أحواله ولا يجيب له سألت الله كذا وما نعني سألت الله كذا وما نعني لا سألت الثالثة هذا وهو نبيهم مع أن الدعاء مشروح وكذلك غيره من النبيين مع ذلك قلنا بعد ذلك نتكلم عن مسألة تجريبية هذه التجربة قال رب يعتذني فردل هم بعد ذلك أنا إلى الآن أتتني ستعشر أو ستعشر حالة حتى بعضهم ذهب ثلاثة عاما خارجينا منك يبحث عن علاج فرزقه الله بعد أن قال هذا لنا هناك دعا زكريا ربه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 Indonesiaут dice Utsist مِنَ Utsist قَالَ رَبِّ guza, tripsu, Utsist guza, Enya na, Zangada da izan ehus wiele ertsiltzen duen agotę, Utsist قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ